الله اكبر, الله أكبر. أشهد أن لا, لأ أشهد أن محمد الله اشهد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبهوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا بكم معاشرا الأحبة في الدرس الثالث من دروس كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين عدوا شياطين الإنس والجني يحي بعضهم إلى بعض زخوف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجيات هذه مسألة مهمة تذهب إليها أعداء التوحيد في كل زمان ومكان ليس العوام وإنما علماء البدعه وقد يدلسون على الناس بسبب ما عندهم من بعض العلوم هذه مسألة يتنبه لها نعم وحجي كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم لا ولما لا. جاءتهم رسلهم بالعلم والحقائق الثابته ودعوتهم الى افراد الله بالعباده فرحوا بما عندهم من العلم الذي ورثوه فبما عندهم من العلم نصر الله العافيه ردوا ولبسوا دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام فصار علمهم وبالا عليهم نعوذ بالله فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم أهل فصاحة. أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدم ومقدم ومقدمهم لربك عز وجل قدنا لهم صراطك المستقيم ومن أنت أيها الموحد امام أعدى وهؤلاء الاعداء عندهم علوم وعندهم شبه وهذه الشبه وهذه العلوم لا يزينها إلا العلم فعليك بعلم الكتاب والسنة ومن توسك بالكتاب والسنة هدي كما قال ربنا عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجه الوداع انه قال لهم تركت فيكم امرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة فطالب العلم اذا تمسك بالكتاب والسنة وفهمهما كفهم الصحابة رضي الله عنهم هديا ولذلك قال ربنا السابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال ربنا عز وجل ومن يشاطف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الهدى كتاب الله والسنة واتباع سبيل المؤمنين ثلاثة اشياء إن فارقتها صلى الله العافية قال ومن يشافر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساعة مصيرة فتردى طالب العلم الأعداء حفور بك من كل مكان فخذ الحيطه وتدبر كتاب الله وعليك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليك بهذه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعليك بعلوم السلف فوز بالدنيا الدنيا والاخره من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر ولا سيد اقلهم شاكرين ولكن اذا أقبل اقبلت على الله واصغيت الى حجيه وبياناته فلا تخف ولا تحزن ان الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق ورث معه سلاح خوله رحمه الله العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين صحيح لأن العامي عنده فطرة سليمة. ولذلك يقولون Extension teníaупo Inzan عنده فترة سليمة وانسان عنده فترة سليمة وعنده علم وانسان لا فترة سليمة ولا علم صحيح فعلماء الكلام وامثالهم من الضلال لا لا فترة سليمة ولا علم صحيح واكبر الرجال من كان عنده فترة سليمة وعنده علم صحيح والعامي من عوام المسلمين عنده فطره سليمة ولذلك يقولون ان احد علماء يعني البدعة جاء لعامي من الموحدين فقال لماذا تنكر علي دعاء الاولياء والله عز وجل يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون والله اثبت انهم احيا وانا ادعوهم لانهم احيا فقال له العامي هل قال الله يرزقون ما قال يرزقون قال قال يرزقون. قال من يرزقهم قال الله يرزقهم قال طيب انا ادعو الذي يرزقهم يرزقني ما دام انهم يرزقون والله هو الذي يرزقهم فانا ادعو الله الذي يرزقهم ان يرزقني لماذا ادعوهم يعني كمن يقول اللهم ارزق فلانا منال حتى يقرضني ليش ما تقول يا رب ارزقني مالا مباشره هكذا العامي من الموحدين لان فطرته ماذا سليمه او لكن الخوف الله على الموحد الذي يدخل الطريق بلا سلاح يعني العامي اذا صار يناظر ويناقش بلا علم هذا قد يخشى ان يلبس عليه نعم فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة هذا صحيح لأن الله عز وجل ما ما في الكتاب من شيء فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل فعليك بهذا القرآن كما قال ربنا عز وجل أفلا الْقُرْآنَ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أفلا القرآن أم على قلوب أقفالها ويرهي أهل السير أن هذه الآية قرأت في مجلس عمر وكان عنده شاب من الأنثار فقال نعم ربي والله على قلوبنا أقفالها وإن مفاتيحها بيدك اللهم افتح قلوبنا لكتابك يقول فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا الشاب الذكي الذي سال الله عز وجل أن يفقهه في دينه نعم لك أشياء مما ذكر الله في كتابه وجوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائلة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله عقلها تعالى عقلها يعني فهمها لمن عقلها يعني فهمها لا لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتمة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويل وما يعلم تأويله إلا الله فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سم الله تحذروهم مثال ذلك إذا قالك بعض المشركين الا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او استدل بالشفاعه انها حق وان الانبياء لهم جاهل عند الله او ذكر دك أو كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما هو المحكم المحكم أن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعاذ إلا بالله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا الله لماذا؟ لأنه الخالق وحده والمالك وحده والمدبر وحده سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قالوا هذا ولي هذا إمام هذا فيه هذا يشفي قل إذا كان مسلم أسأل الله يغفر الله لكني أعبد الله الحي الذي لا يموت قل إن ثلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ففلم لربك والحرمين لربك كما أن صلاتك لربك أيضا تبيحتك ليست للقبر إنما هي لله سبحانه وتعالى هذا جواب عام شامل لكل الشبه التي يقولونها كل ما قاش انت ما فانتقال يا اخي جربنا ذهبنا اليه واستشفينا فشفانا والله على كل عندي ما افهمه انا افهم اني لا اعبد غير الله لا اصلي لغير الله الخمر خمر لو سموها بغير اسمها تتغير الخمر هي هي سموها مشروبات روحية تحول كحول الربا ربا لو سموه بغير اسمه فوائد بنكية مقابلة مدخصهم عمولة بنكية هو ربا ربا ربا ما كل خرق جرى مفعف وربا ما اسكر كثيره فقليله حرام ما دام ان هذه العبادة انا لا اصرفها غير الله لا لملك المقرب ولا لنبيه مرسل يقول هذا بلد صالح في قل على عيني وراسي صالح انا ادعو الله له والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا مو يا اخوانا اغفروا لنا والايا اخوانا اغفروا هذا جواب عام مهم لان حجتهم كثيرة وغلاسيما بعض الممتدعة من اهل الكذب يعني عندهم يعني كرامات وكذب وخرابيط ملعة الدنيا هل تستطيع ان ترد على كل شبهه ما تستطيع عندك هذا الرد المجمل ترد به على كل الشبهة نعم. قال رحمه الله تعالى وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبيه وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير, أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معنى ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض يعني مستحيل أن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد يقول ادعو فلان ادعو فلان مستحيل من يقول فصلي لربك وانحر يقول اذبح لفلان من يقول قل ان فلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين مستحيل يقول اذبح لفلان ادعو فلان القرآن لا يتناقض مثاني يعني يصدق بعضه بعضا لكن فهمك للآية هو الخطا. فهمك للآية التي فهمت منها جواز البناء على القبور والطواف على القبور والدبع على القبور وسؤال الأموات وترك الحي الذي لا يموت هذا الفهم هو فيه خلل ولذلك أنا أخذ المحكم وأترك ماذا وأترك المتشابه ما. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب سديد ولكن لا يفهم الا من وصفه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه المقدمة الأولى لرد على هذه الشبه وهو الجواب المجمل لكل شبهة كل شبهة ما فهمتها انتهى ارجع للأصل الثابت في باب العقائد كلها الاصل الثابت عندك ارجع اليه وقل انا عندي اصل ثابت انت الان على الجاده واقف لا تترك الجادة وترغب يمينا وشمالا الاصل الثابت لا اله الا الله لا معبود بحق إلا الله الاصل الثابت محمد رسول الله لا اتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الثابت عندك اللي ما فهمت اتركه وتمسك بالاصل الثابت حتى يزيدك الله عنك فتعرف كيف ترد على هذه الشبه وتفندها شبه شبهة نعم الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا. الذين يزبحون الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون على الخبور يقولون نحن لا نشرك لاننا نقول لا إله إلا الله هذا معنى هذه الشيء نعم نحن لا نشرك بالله بل, بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب وصالح لهم جاه عند الله وأطروا من الله بهم فجوابه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فان <تصفيق> هذا ما يعتقده الناس اليوم في الصالحين بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يضرون ولا ينفعون أمر مشهور لكن في من المسلمين من يعتقد الآن في الصالحين أنهم يخلقون الولد ويرزقون ويضرون ويرفعون بل قال بعضهم لو تعلق أحدكم بحجر لما ذلك الحجر قال بعضهم هذا لكن لنأخذ القول المشهور أن عباد القبور يعتقدون أن الله والخالق وحده والرازق وحده والمالك وحده وإنما فعلوا ما فعلوا من بناء على القبور وطوافن عليها من أجل أنهم يريدون شفاعة هؤلاء الموتى نقول هذا نفس ما فعله قوم نوح نفس ما فعل قوم نوح أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يعني كفر الله طب ورقهم لماذا لأنهم قالوا ود وسواه ويغوط ويعوق خلقتنا ابدا وإنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وادوا ان يخرجوا الله بالعباده فارسل الله نبيه نوح يدعوهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله ماذا قبل اقروا بوجود الله هم يقرون بوجود الله لكن قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا حفظهم الله يعني في سائر الانبياء وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث الناس يعبدون الله وتلعه وملاكه السلطه اخرى ويقرون ان الله الخالق الملك الراجب الذي لا يضر ولا ينفع الله سبحانه وتعالى لكنهم يدعون ويستغيثون بهذه الالهه فنفس الصورة تكرر مره أخرى ما دمت قر أن الله خالقك وحده مالك وحده لا يبعضار وحده اذا أعبد وحده قل إن صناتي ونسك إذا قلت لا أنت أشرفت مع الله غيره شئت ولا أبيت أنت أشرفت مع الله حتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وقال رحمه الله تعالى فإن قال هؤلاء الآيات فإن قال هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم يعني ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق مثل أصنام واللات والعزة أصنام نقول هذه الأصنام إنما هي رموز جعلوها تذكرهم بها الصالحين مثل المعابد التي تبنى هذا اليوم على هذه الأمرحة هل يعبدون عندما يتمسحون بالجدران ويقبلون هل المراد عبادة هذا الجدار يقول بعضهم أمر على الجدار جدار ليلى اقبلوا او أمر على الديار ديار دي ليلى اقبلوا ذا الجدارة وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارة فعندما عبدوا ودر وسواع ويغوث ويعوق لسر عبدوها لانها رموز لولاة الصالحين وبعضهم كان يعبد عيسى وبعضهم كان يعبد عزير وبعضهم كان يعبد الملائكة فهل تركهم الله عز وجل لا ما تركهم الله عز وجل بل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقاتلهم لا. ام كيف تجعلون الانبياء اصناما فجوابه بما تقدم فجاوبه, فجاوبه؟ فجاوبه بما تقدم فإن فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبيه كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأطماء ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم ولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني هذه الآية كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت في اناس كانوا يعبدون الجن ويستغيثون بهم فاسلم الجن وصاروا يتقربون الى الله بالطاعات والانس لا زالوا يعبدونهم فالله عز وجل يبكسهم ويقول لهم من تعبدون تعبدون الجن هؤلاء يتقربون الي بالعباده فكيف تعبدونهم اولئك الذين يدعون يرتبون الى ربهم الوسيله اي الطاعة والقربة ويرجون رحمة ايهم اقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. قال رحمه الله ويدعون عيسى بن, و... ويدعون عيسى بن مريم وامه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام ونظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان يسكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم فاذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية هذه الآيات للذكرى الشيخ رد على من قال نحن نعبد الصالحين ومن عبد الصالحين ليس مشرك نقول هذا الله رد عبادة من عبد الملائكة ورد عبادة من عبد الأنبياء ورد عبادة من عبداء الصالحين ورد عبادة من عبد الأصنام فلا يجوز أن تطري شيئا من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا للنبي مرسل هذا حق الله كما أن الفلاح حق الله الدعاء حق الله كما أن الزكاة حق الله الدعاء والاستغاثة حق الله كما أن الصيام حق الله كذلك الاستعارة حق الله الذبح حق الله هذه حقوق الله إن صرفتها لغير الله شرسك ما تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا حجك ولقد اوحي اليك الذين من قبلك لئن اشركت ليحببن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوكم من الشاكرين. قل له عرضت ان الله كف كفر من قصد الاصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم هذه شفاة جديدة فإن قال الكفار يريدون منهم يعني يطلبون منهم النفع والضر يعتقدون أن هذه الآليا تنفع وتضر من دون الله. نعم، فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء تقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا يعني ما نعبدهم لعنة انهم ينفعون أو يضرون لا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله ذلفا ولو سألت أي طائف على قبر اليوم ليش تطوف على هذا القبر قال تبركا توسلا دول احباب الله هذولي اولياء الله يقربوني الى الله طيب هل الله عز وجل بعيد يحتاج ان يقربك احد ليه وربك يقول في القرآن واذا سألك عبادي عني فاني قريب سبحان سبحانه وتعالى هذه الثواب هذه فاني قريب ليش تتقرب الى الله عز وجل بواسطة سبحان الله فاني قريب اجيب دعوة الداعي والله ان بعض من يتعلق ببعض البدع وهو يطوف بالكعبة الكعبة بيت الله يقول يا فلان مدد وهو يطوف بالكعبة وفلان بينه وبينه ألف كيلو متر كأنه عنده فلان اقرب من الله إليه وفلان أرحم من الله له وفلان أسمع من الله له وفلان أبصر من الله له وفلان أقدر من الله له أنت في بيت الله الآن تدعو الله عز وجل جل وتقول يا فلان مدد شوف الانتكاس، انتكاس عقل تماماً، نعوذ بالله من الظلال. وقوله تعالى ويقولونها أولئك شفاعنا عند الله واعلم أن. أينك في هم من القبور يقولون شفاع يا فلان نل شفاعتك يا فلان الله عزوجل يقول وإذا صارك عقيدة عني فإني قريد وجيء ودعوا الداع إذا دع ودعوا الله ودعوا الرحمن أيما فدعوا لنا ونسوا العصمة. ولله نسمى العزمة فادعوه بها ادعوه بها ليش لست تقول شفاعه يا فلان انتبهتم اذا انتبرق توسل قربة زلفة شفاعه هذه الكلمات المشكلة هذه بالثوابت وقال ربكم ادعوني استجيب لكم هذه ثابت ولا مثابت هكذا حفظكم الله برعاكم نعم. واعلم ان هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في, وضحها في كتابي وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيصر منها يعني قوائل عقيدة وضحها الله عز وجل في القرآن من أول آية من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى آخر آية سورة الاستعاذة من الجنة والناس ولذلك قال قبل واحد من العلماء القرآن توحيد كله مئات الايات تحدثت عن التوحيدي وبيان فضلي وعاقبه اهله في الدنيا والاخره وعن الشرك وخطره وعاقبه اهله في الدنيا والاخره ثلاث اربع ايات تحدثت عن الزنا شو الزنا شو تكبرون اربع ايات الربا ثلاث اربع ايات القتل ثلاث اربع ايات السرقه عدوها ثلاث اربع ايات ولم تستطيع ان تحصي الآيات التي تحدثت عن عبادة الله وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة ولذلك قالوا القرآن توحيد كله من الحمد لله رب العالمين توحيد إلى من الجنة والناس توحيد الله عز وجل ما ترك لصاحب حجة حجة عليه يوم القيامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لكن وش الذي يحصل؟ الذي يحصل الفطرة السليمة كل مسلم عنده فطرة مثل الذهب والله بل والله من الذهب والله يعرف بفطرته السليمة الحق من الباطل لكن ما الذي يحصل؟ الفطرة السليمة تغطى اما بحسن نيه او بسوء نيه تغطى هذه الفطرة السليمة فلا يتدبر رجل القرآن وان كل طالب علم تدبر القران ونظر الى هذه الايات التي امرت بافراد الله بالعباده ونظر الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالكتب السته والله انك اذا نظرت كتاب التوحيد وكتاب الايمان من صحيح البخاري تقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الف كتابه وبنى كتابه على صحيح البخاري ما ذات حرف ولا نقص حرف حتى أن رحمه الله قلده في المقدمة الإمام البخاري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد الإمام البخاري نفس الشيء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بدون مقدمة كثير من من كتاب التوحيد هذا يقول قطعة من كتاب صحيح الإمام البخاري أبواب كثيرة كلها في التوحيد لكن ما يقرؤون. ما يقرؤون. ولا يدرسون ولا يبحثون. يعرضون صلى الله عليه وسلم للجميع العراض. اعرض عن ذكري فان له معيش تنبنكا. ولذلك يقولون من اسباب موت الامه ان الامه لما كانت متوكل على الحي كانت حية فتركت الحية وتوكلت على الاموات فماتت. ولذلك يقولون اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحابي القبور. وربنا ايش يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ضعفت الامه وتفرقت ولا تزال طبعا طائفه من امتي جاء الحق ظاهرين اللي باقين متوكلين على الحي باقين احياء اما الذين نسل الله لنا ولهم نباية توكلوا على الاموات وظلوا في عداد الاموات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثى كغثى السيل تدا عليكم الامم كما تداعى الاكل على قصعتها قالوا من قله النحل يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم غثى كغثاء السيد هذا حفظكم الله يعني بيانه ان التوحيد والشرك قد اوضحهم الله في كتابه غايه الايضاح قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة وهذا حذركم الله ورعاكم مرة معنا في المقدمات معرفة كلمة الإله والرب العبادة كثير من المسلمين عندهم خلل في معرفة حقيقة العبادة هو يقول أنا ما أعبدهم نعم قل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك عليه فإذا قال نعم فقل له بين له ها بين له هذا الذي فرض عليك وهو يعني تقول له الإخلاص في العبادة واجب لما هو واجب يقول لك واجب وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين له الثين حلفاء هذا ما في كلام تقول له بين لي إيش هو الإخلاص إيش هو الإخلاص في العبادة الذي أنت تقول أنا لا أعبد هؤلاء المشركين فإن بينا حقا بينت له وإن قصبا بينت له الحق <تصفيق> قل له بين له هذا الذي فرضى فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه عليك كما في حديث معاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا نعم حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا, أنواع ولا, أنواعها ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم طرفعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إذا ما الدعاء عبادة أدعو ربكم إذا ما الدعاء ماذا الدعاء عبادة نعم فاذا اعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا هل علمت هذا عباده لله فلا بد ان يقول لك نعم والدعاء مخ العباده فقل له اذا اقررت انه عبادة لله عباده لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل اشركت في عباده الله غيره فلا بد ان يقول نعم فقل له فاذا عملت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر واطعت الله ونحرت له هل هذا عباده فلا بد ان يقول نعم فقل له فاذا نحرت لمخلوق نبي أو جنين او غيرهما هل اشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم فقل له ايضا النبي في الحديث سيقول لعن الله من ذبح لغير الله ممكن ان يذبح الناس لغير الله لكن في صور يدلس الشيطان بها عليهم يقول خذ الذبيحه عند الولي الفلاني وقول للقبر الفلاني او الولي الفلاني عندي ذبيحه لكن اذا جيت هناك قل بسم الله قل بسم الله لكن الذبح حفظك الله ايش سببه ايش سبب الذبح سبب الذبح التعظيم هذا التعظيم حفظك الله بانهار الدمي لا يجوز إلا لله عز وجل فأنت عندما تأخذ الذبيحه الى هذا قبل تذبحها والدم نجس ورائحته كريهة ويوثخ المكان هل ترضى أن أحمل شيئا ويوثخ فيه هذا المكان الذي تعظمه لا ترضى لكن لأن هذا عبادة لهذا الرجل رغيت أن يذبح عنده لأنك لا تريد أن توثخ المكان. بل تريد أن تعظم وكل من رآك عرف أنك لا تريد أن توسخ المكان وإنما تريد تعظم مالا تعظم المكان وإلا هذا الميت لن يأكل شيء لو ذبحت هذه الثبيحة وأكلها هذا الميت لا أصبح الثبيحة عادية مثل ثبيحة الضيب أو ثبيحة الثلاجة صغر يا أحبتي كما قال مفتح ولا ثلاجة حادية انشئت مفتح وإيش الثلاجة وإنشئت بخاري أنت حر هذه الثبيحة اللحم لكن هذا الميت لم ياكل لا مفضحا ولا زلاجه ولا بخاريا صحيح سيأكل شيء الميت وانما التعظيم الذي قام بقلبك ساويته بالله فكما ان الله يعظم بانهار الدم كذلك هذا الميت يعظم فينهر هذا الدم امام قبره ولذلك اذا قدم ضيف وقام وذبحت القبيح تحت قدميه لا تؤكل هذه الذبيحه ابدا لانها ميت ذبيحه رحم هذا انت شبهته بالله فصلي ربك ونعم ذبحت تحت قدميه او من ذبح عن الجن او من ذبح عند عتبه البيت هذه كلها ذبايح لا تؤكل ابدا محرمه فهذا الميت هل ياكل اللحم انت تقول الذبح عند قبره الرحمه وانما وقع في قلبك تعظيم فسويته بالله بنيت له قبرا مثل بيوت الله وعبدت أسماء ابنائك له كما عبدت أسمائك لله عندك عبد الله وعبد النبي وعبد, وعبد الحسين عندك وكما ايضا أقسمت بالله أقسمت به وكما ذبحت لله ذبحت له هذا التعظيم هو الشرك ما عاش نعوذ بالله من ذلك هذا هو الأمر وإلا لن توسخها لن تريد توسيق القبر نعم قال وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك هذه عباده الاخدمين يبنون لهم نصب ومعابد يستقسمون يتمسحون يتبركون يطوفون يذبحون هذه عباداتهم عين ما يفعله عباد القبور أصرحنا الله وإياهم في هذا الزمان نعم وإلا فهم مطرون أنهم عبيد, عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن, ولكن دعوهم والتجؤ إليهم, ل... إليهم للجاه والشفاعة للجاه والشفاعة وهذا ظاهر لأن عندهم جاء لأن لهم جاه عند الله يطلبون بهذا الجاه شفاعتهم فإن هذه شفاة أخرى في قضية الشفاعة نسمعها صباحاً هذه الشفاة حجها الآن نسمعها يعني أهل المدينة كل يوم نسمعونها يمكن جداً ما عندكم لكن نحن في المدينة عندنا هذه الشفاة كلنا نسمعها من بعض زوارنا المسلمين يسألون هذا السؤال الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذه الشفاة موجودة الآن أصرح الله المسلمين نعم قال رحمه الله فان قال أتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا انكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشادع والمشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال كما معنا في درس المختصر المقام المحمود الشفاعة العظمى وشفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الجنه ان يدخلوها وشفاعته في اقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها وشفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة وشفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب هذه كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم لا. ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أي أذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو, وهو, وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه لان إلا الشفاء حق الله عز وجل يعطيها من يريد اظهار كرامته يوم القيامة الشفاعات ليست في الدنيا وانما هي يوم القيامة يريد الله ان يظهر كرامة بعض خلقه عليه والا لو اراد الله لادخل من شاء الجنة بلا حساب ولا عذاب وادخل من شاء النار والعياذ بالله ولكن الله يريد ان يظهر بعض كرامات بعض خلقه عليه امام الناس كما قال ربنا عسى يبعدك ربك مقاما محمودا يعني يحمدك عليه الاولون والاخرون فيعبد الله بالشفاعة. لكن الشفاعة ربطها الله بشرطين خطيرين جدا. والامر اذا ربط بشرطه ان تحقق شرطه قد يأتي وقد لا يأتي. لكن اذا لم يأتي الشرط لا لم يأتي المشروط. اذا لم يأتي الشرط لم يأتي المشروط. اوله رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له والمشفوع له لا بد أن يكون موحدا لان الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إيش العلة التي جعلت شفاعة الشافعين ما تنفعهم ما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تذكروا لهم سبعين مرة ما يغفر الله لهم ليش ما يغفر الله لهم لو استغفر لهم النبي سبعين مرة لانهم منافقون والعياذ بالله منافقون كذلك المشرك لن تنفعه شفاعة الشافعين لماذا لانه مشرك انت راعتم الشاطئ الاول ولذلك في صحيح شفاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من امتي ولو كان عنده كبائر مثل الجبال يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتلبس بالشرك قال فهي نائلة منهم إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موحد دي التوحيد هذا بمفتاح الشفعة. فإن جئت بالشرك كسرت الباب كسره والعياذ بالله الثاني إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع لأن الله ليس كمثله شيء الله ليس مثل ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وزراء الدنيا وأهل الجاه يأتي الشابع ويشفع يتوسط لا الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع عند الله عز وجل حتى يأذن الله ولذلك إذا مات الناس في يوم كان نقداره خمسين ألف سنة آدم نوح إبراهيم موسى عيثى حتى يقوم مصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها يقول فأذهب فأستأذن وأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يكن فتح علي قبل ذلك ويدعني ما شاء الله أن يضعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل جسمه، وسل تعطى واشفع تشفع قال فيأذن بالشفاعة يأذن فانت الآن إذا سألتها أحدا في الدنيا سألتها قبل الإذن وسألتها ممن لا يملكها لم أخذت أبنب مثلا لو أن انسانا قال يعني أبوك سري وعند أبيك سيارة فاخرة وأنت إذا مات أبوك فترته قطعا أبني سيارة أبيك لأنها من ميراثك قل أولاً ما اعرف من يموت أنا أول لأبو يول هذا أولا ثانيا لو, لو, لو مات يعني أنا الآن في هذه الحال لا املكها أنا الآن في هي ملك أبي لا املكها إلا بعد موته، والله أعلم من يموت اول أنا ولا أبي فنعم الله سيعطي الأنبياء الشفاعة ويعطي الملائكة الشفاعة ويعطي الصالحين الشفاعة ويعطي الشهداء الشفاعة, الشفاعة وحضره القرآن الشفاعة والأخصى للأصلاة والأصلاة الح الشفاعة والبنات الشفاعة لكن متى؟ يوم القيامة يوم القيامة الفرق يشفع ما يشفع يشفع في عمركم جلس واحد واطف على قبر ابنه اشفعني يا ولد ليش هذا يوم القيامة والبنت اذا قدم رجل بنتا او بنتين كنا له حجابا من النار يوم القيامة في واحد يقول بنت من النار يا بنت هذا يوم القيامة هذا كله يوم القيامة فالشفاعه حق لكن بشرطيها وهي يوم القيامة هذا جملة ما يقول عن الشفاعة نعم قال رحمه الله تعالى فاذا كانت الشفاعه كلها لله ولا تكون الا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الا لاهل التوحيد بين بي بي بي بي لك أن الشفاعه كلها لله كلها كلها لله واطلبها منه واقول اللهم وقول اللهم فأقول أنا يعني او اطلبها منه فقل واطلبها منه فقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في إجراع المسلمين عربا وعجما وشرقا وغربا اذا قلت, الله إذا قلت اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في إجماع المسلمين جائز أبدا لا إشكال اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في إجماع المسلمين جائز اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم اجعلني تحت لوائه اللهم اضقني من حوض نحو ندعو الآن في هذا المكان نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وطفاته العليا أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة من حوضه الشريف لا نغمه بعدها أبدا وأن نكون معه في الجنة بفضله سبحانه وتعالى ومنك لا اشكال باجماع المسلمين حتى الذين يقولون شفاعة يا رسول الله على هذا صحيح ما في كلام هذا صحيح قولك اللهم ارزقني شفاعة نبيك صحيح طيب ليش تترك الأمر المجمع عليه وتأخذ بالأمر المختلف فيه ليش تاخذ يا اخي والناس يقول هذا يا اخي شرك استغله هذا دعاء لا تدعو غائبا ولا تدعو ميتا ادعو سميعا بصيرا حيا عليما قديرا ادعو الله عز وجل ليش تاخذ المشتبه وتترك المحكم خذ المحكم يا اخي ذاك ما يك تقول يا ربي شفع فيا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكفي لما يكفي اذا ليش تترك هذا المحكم الا في خلل الفطره فيها مشكله بالطيه نعم فقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وامثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم على شبهة جديدة فإن قال يعني المخالف القى على شبهه أو خليك كل ما فديت بابا فتح بابا نعم فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلوها مما, مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عنها فقال فلا تدع مع الله أحدا، فاذا كنت تدع الله، فإذا كنت تدع الله أن يشفع نبيه فيك، فأطيعه في قوله فلا تدع مع الله مع الله أحدا، وأيضاً فإن الشفاعة أطيعي، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال فلا تدع مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، أنت؟ وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا إذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأضعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا نعم قالوا أيضا فإن الشفاعة أعطيها, أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأطراط يشفعون والأوريا يشفعون والملائكة جند لا يحصي عددهم الا الله عز وجل إن الله كثره هؤلاء كلهم يشفعون يوم القيامه فهل يعقل أن تدعو كل من أعطي الشفاعة الأنبياء وعشرين ألف نبي نعرف منهم نحن تقريبا خمس وعشرين نبي الصهادة مية الف العلماء عدد لا يحصيه إلا الله، الشهداء عدد لا يحصيه إلا الله، الأفراط عدد لا يحصيه إلا الله. كل هذول يسألهم الشفاء يا جبريل اشفعي، يا ميكائيل اشفعي، يا إسرافيل اشفعي، يا إذا إذا ما لا نهاية؟ عدد وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. فهم يا آدم يا نوح إشفاعلي يا موسى إشفاعلي يا بقية الأنبياء إشارة يا أخي الفاضل يعني لا نهاية شيء ليس له نهاية أبداً مع أن هذا حق الله لا يصرف لغير الله لا تقول يا إلا الله عز وجل نعم فصح أن الملاك يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي, ذك التي ذكر الله في كتابه يودا وسواعا ويغوث العقل أسراء يقولون هؤلاء الشفاعاء لا عند الله هكذا تمام نعم. وإن قلت لا ضطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا اطلبها وإن قلت لا أعطاه... لن أسأل الشفاعة. ولن, أسأل ولن أسأل الشفاعة وإن أسأل ميكا إلى الشفاعة وإن أسأل آدم الشفاعة أسأل نوح الشفاعة لماذا الله أعطاهم الشفاعة كل من اعطي الشفاعة تساله فان قال نعم قلنا نفس عباد الصالحين وان قال لا قلنا خلق ما, ما دعوتها وليس كذلك لا تدعو القادر الجيلاني ولا احمد التيجاني ولا, ولا غيرهم ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان قلت لا بطل, بطل, بطل قولك اعطاه الله الشفاعة وانا اطلبها مما اعطاه الله فان قال انا لا اشرك بالله هذه شبهة اخرى من الشبهة التي يلقيها من يزعو غير الله هدى الله واياهم قال أنا لا أعبد غير الله عز وجل نعم فإن قال انا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك الالتجاه. ولكن الالتجاء ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وهذا صبق معنا في مقدمتنا الرابعة بيان حقيقة الشرك يعني المسلم والله الذي لا إله غيره كل مسلم في قلبه ذرة من ايمان لن يضع ان يشرك. كيف يشرك والله عز وجل يقول وانه من يشرك بالله فقد حرّض الله عليه الجنة ومأناه النار وما للظالمين من انصار. ولقد اوحي اليك والذين رأيت من قبلك ان اشركت لا يحدثن عملك. ان الله على يخبر ان يشرك به. لن يشرك المسلم. لكن ايش المشكلة يا احبتي المشكلة? انه ما يعرض حقيقة الشركة. فبسبب جهله بالشرك يقع في الايش? في الشرك. ولذلك عليه ان يتحوز لدينه الحلال بير والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. لا يعلمهم كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع هايش ومن ايش? الحرام. فقد وقع من الحرام. في الحرام كما يرى حول العباة وشكرا يرتع فيه هذه الأمور وما يفعل على عن القبور عند القبور بين أمرين إما امر شرك واضح الشرك وإنها وسيلة إلى الشرك إما شرك واضح ما في كلام أو وسيلة إلى الشرك ففر من الشرك وفر من وسائله فاذا بد من تعليم الناس حقيقة الشرك نعم ولكن للبقاء الى الصالحين ليس بشرك فقل له اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من تحريم الزنا وتقر ان الله لا يغفره ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر الكبار قال الاشراك بالله وسئل اي الذنب اعظم قال ان تدعو لله ندا وقد خلقت اي الذنب اعظم وفي وصية نقوان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم الشرك لكن من يعرف حقيقة الشرك هذا هي المشكلة نعم له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفر فما الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإن كان لا يدري فقل فقل له كيف تضرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه أم كيف كيف يحرم الله عليك هذا فعلا تقول أنا ما يعرف حقيقة الشرك إذا كنت ما تعرف حقيقة الشرك يمكن يا أخي أنت لا نواقع فيه من لا تشعر ممكن يقول لما هو ممكن. ممكن يعني أي إنسان يبيع ويشتري وما يعرف البيع الحلال والبيع الحرام قد يبيعوا بيع حرام من حيث لا يشعر يانو ما يعرف اذا كل رباه من حيث لا يشع اذا لابد ان البائع ان يتعلم البيوع الحلال والبيوع ايش والبيوع الحرام كذلك المسلم لابد له ان يعرف التوحيد وحده ويعرف الشرك وحده حتى لا يقع في الشرك ايش حقيقة الشرك ما يدري والله ما يدري ايش الشرك اذا ما يدري هو مشكلة يا صاحبي مشكله عظيمة. يمكن تقع فيه من حيث لا شعورنا الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرف أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتجبر الأمر من دعاها لعن لا. النصارى الذين يعلقون الصلبان هل يعتقدون أن هذا الصليف يخلق ويرزق ويحي ويميت وإلا هذا رمز لعيسى رمز لعيسى عندهم عليه السلام كذلك كفار مكة لأنك حسب كفار مكة بجاهل بلاحظ إن هذا الحجر هو الذي خلقه لأن عنده عقل عنده عقل لكن هذا رمز لالهه الذي يعظمه هذا هو حكم الله نعم فهذا فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وإن قال هو من قصد الخشبة أو حجر أو, بن أو, أو بنية على قبل أو, بنية أو, بنية أو غيره يدعون ذلك ويدبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله ذنفا ويدفعوا عنا ببركته ويعطينا ببركته هذا هو كلمة بركته بركة الشيخ بركة الشيخ بركاتك يا شيخ محمد عبد البركة يا شيخ هذه هي نفسها تماما يظنون أن أولئك رجال صالحين وعندنا اذا صورنا لهم التماثيل نتبرك به هذا ما حفظكم الله نعم. فقل صدقت وهذا فعلكم عند الاحجار والبنايات التي على القبور وغيرها فهذا اقر ان فعلهم هذا هو عبالة الاصنام وهو المطلوب ويقال له ايضا قولك الشرك عبالة الاصنام هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا فهذا يلده ما ذكر الله في كتاب من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن ينقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي فإن قاله عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فان قال انا لا اعبد الا الله وحده فقل ما معنى عباده الله وحده فسرها لي فان فسرها بما بينه القران فهو المطلوب وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه فان فسر ذلك بغير معناه بينت له الايات الواضحات في معنى الشرك بالله وعباده الاوثان وانهم وأنه يفعلونه في هذا الزمان بعينه وان عباده الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح اخوانهم حيث قالوا اجعل الالهه الها واحدا الا انهم اهل البيت لا تبنوا على قبورهم أبنية ولا تذبحوا عدلها ولا تطوفوا بها ولا تدعونهم من دون الله قالوا انتم لا تحبون اهل البيت واذا قلنا لمن يبني على قبور الاولياء أبنية ويذبحون عندها وينذرون لها اتقوا الله لا تبنوا عليها ابنية لا تطوفوا لا تنظروا قالوا انتم لا تحبون الاولية انظر يعني قال هذول لا لا يضرون بالاولية لا يعظمون انا البيت لا يعني يعترفون بكرامات الاولية ينكرون كرامات الاولية نفس ما قال اولاك يجعل الالهة الها واحدا كفر بالله والعزة ومنات الفاتحة الاخرى مع ان كل مسلم يجب عليه ان يتقرب الى الله بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب الى الله بحب الصالحين لكن غير حب الصالحين في الله وليس مع الله والدعاء الصالح تدعو للصالح ولا تدعو الصالح والنبي تصلي عليه ولا تصلي له صلى الله عليه وسلم ففرق ومن الناس من يستخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ها معا ارضق على الحب في في غير في غير معا معا يعني نزل من تجعل الله نزل وهو خلقك اما في يعني من اجل الله كلما قرب الرجل الى الله كلما زاد حبك له لان الغاية عندك الله عز وجل وكلما امتعد رجل عن الله قل حبك له حبك له لان الغاية عندك الله عز وجل فحب الصالحين لا يستلزم عباده الصالحين ولا يستلزم تبني لهم تسب الله العظيم هذه الانطباع نعم فان قال انهم لا يكفرون بدعاء الملائكه وهذه شبهه اخرى ايضا ذكروها فان قال انهم لم يكفروا يعني كفار مكة ما كفرهم الله عشانهم دعوا الملائكه لا كفرهم الله عشان قالوا الملائكة بنات الله هذه مسألة ثانية هذه شوفها جديدة هكذا قالوا فإن قال يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما, لما قالوا الملائكة بنات الله فإن فانا لم نقل عبد القادر بن الله ولا غيره فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل فإن قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له وصل للمقصور في يعني بالحوائج. لا منكر أنهم كفروا بقولهم الملائكة سبحانه الله ولكن أيضا كفروا بقولهم ماذا أن هؤلاء يستحقون الدعاء مبطلات الصلاة مبتل حزركم الله أشياء من أتى بواحد بطلت ثلاثه ومن أتى بثلاثة ذات الصلاة بطلانا ومن أتى بثلاثة ذات الصلاة بطلانا هكذا هم هدموا إيمانهم بعدة نواقض منها أنهم دعوا غير الله ومنها أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله أو أن الأنبياء أبناء الله كما قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى ونسيح بن الله لا. فمن جحد هذا فقد كذر ولولا أن نقصود في الحوائج هذا تسكر الصمد اسم الله عز وجل الصمد قل هو الله وحد الله الصمد يعني أن من بالحوائجين ربنا عز وجل من اسمائه الصمد يعني المقصود بالحوائج نعم فكل من قفدته في حوائجك ولا سيما في وقت الاضطرار فقد اتخذته صمدا معبودا والعياذ بالله نعم والصمد المقصود بالحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة وقال تعالى ولو لم يجحد ولو لم يجحد, ولو لم يجحد السورة لا هذا يعني وصلت عليه قالوا يجحد اخر الصوره فقال تعالى ما اتخذ الله يعني من قال ان هناك احدا يلجا اليه في وقت الاضطرار هذا كافر ولو اقر بان الله لم يوجد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولو جحد اخر السورة ولو اقر باخر السورة نعم قال ولو لم يحد الصوره وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا يعني من اتعى عنا لله ولد هذا كفر من اتخذ مع الله اله أيضا هذا كفر من جمع بينهما كفر من اتى بأحدهنا كافر من اتعى لله الولد كافر ومن قال ان الله لا ولد له لكن يوجد له شريك في الالوهية أيضا كافر والعياذ بالله. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ولم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بإيبال الجني لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربع هل الأربعة. مهمة لها؟ قال وكذلك العلماء أيضا؟ ذلك العلماء في جميع المذاهب الأربع يعني المذاهب السادسة أحناف السادسة المالكية؟ والسادة الشافعية والسادة الحنابلة في كتبهم الفقه في أبواب الردة جعلوا الردة مبنية على أمور قد تفعل بعضها ما يرتد. وقد تفعلها جميعا فيرتد فعلها والعياذ بالله لا يستجد من بكل الأمور حتى يخرج الرجل عن الإسلام ربما يخرج عن الإسلام لكلمة كما مر معنا ولئن سألتم يقولون إنما كنا إيش نخوض ونلعب نعوذ بالله ف... وكذلك أيضا, العلماء وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا انه زعم لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد هذه العبارة مهمة زعم ان لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين فادعاء الولد شيء ودعاء غير الله عز وشرك به شيء آخر إذا بحكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وان أشرك بالله فهو مرتد. وإن أشرك بالله فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا أعوذ هذه شبهة أخرى وهي آخر شبهة نرصيها بالله من الشبهة اليوم نقف عندها فأفربته أنفسكم سأقول لكم فرمة إذا لحتم بارك الله فيكم كل واحد مرة كبيرتها عدسك في, في فرمته الله يكبر شرها وان قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ولا يعبدون يعني, يعني اولياء الله على عيني وراسي احبهم ويجاوب سقع الإيمان الايمان الحب في الله وان يحب المرء لا يحبه الا لله او قال في الله لكن فرق بين احبهم لله وفي الله وحبهم مع الله فرق بين اتعبد الله بحبه وبين اعبدهم فرق ادعو الله له خير ادعوهم فرق والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ايش ويا, ويا اولياء اغفر لنا ولا ربنا اغفر لنا ولاخوارنا الذين سبقونا بالايمان ففرق بين ان تدعوا الولي وان تدعوا للولي فرق حفظكم الله ورعاكم نعم فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركه ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله ونحن لا ننكر إلا عبادتهم لا ننكر أن هناك أولياء وأن الله يحبهم وأن أولياء الله نوعان السابقون السابقون وأصحاب اليمين وأنا من عاد أولياء الله آذنه الله بالحرب وأن محبة الأولياء واجبة وأن لهم جاهبتان عند الله لكن نحن لا ما هذا لا ما هذا من ديننا ولا ننكر كراماتهم وأن الله أكرمهم ببعض خوارق العذاب هذا لا ننكر وأعظم أولياء الله عز وجل أنبيائه ورسله ثم أتباعهم وأعظمهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأعظم أولياء الله عز وجل لا ننكر هذا كله وإنما نقول لا تعبدونهم ذو الله لا تدعوه لا تنظر له نعم ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشرك وشرك وشرك, وشرك وإشراكهم, و... مع... واشراكهم معه وإلا فالمواهب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل إلا أهل البدع والضلال أعوالس المعتذرة ونحوهم هم الذين أنكروا كرامات الأولية وإلا الإمام بكرامات الأولية ومعجزات الانبياء هذا امرهم مستقر في عقيده السنه والجماعه ودين الله ودين الله وسط بين طرفين وهدي بين بين ضلالتين وحق بين باطلين نستفيح حمده الله بهذا الخادم سبح الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يرزقنا الفهمه والعلم النافعة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلى واعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد لنا خيرا وبرك في وصلى الله على خير خلقه محمد على آله وصحبه وسلم